ولم شاء الله لجعلهم أمة واحدة ولكن يدخل من يشاء. والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير هم من دونه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 فاطر السماوات والأرض جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يَذْرَأُكُمْ فِيهِ ليس كمثله شيء فهو السميع البصير له مقاليد السماوات والأرض يبأسق الرزق لمن يشاء ويطهدر إنه بكل شيء عليم جاء عليكم من اثنين ما مصابين هم والذي ارهينا والذي ارهنذا اليك ما مصابين وَمَا رَسُولُنَا بِإِلَٰهِ إِنَّمَا هُوَ رَسُولٌ سَمِيعٌ بَصِيرٌ وَعِيسَىٰ أَن أُطْعِمَ وَلَا فِي كبر على المشركين ما تدعوه إليّ الله يجتبي إليهم من يشاء ويهدي ويهدي إليه من وما تفرقوا إلا من بعد ما جاء وجاءهم العلم بغيا بينهم ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى لقضي بينهم وإن الذين أورثوا الكتاب وإن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم لفي شك منهم نريد فلذلك فادعوا واستطم كمان فَلَا تَتَّبِعَ أَهْلَ غَرَّ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ الله رَبّنَا وَرَبُّكُمْ لَنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ لَا حُجَّةَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ الله يجمع بيننا وإليه المصير والذين يحبون والذين يعاجون في الله من بعد ما استجيب له حجتهم داحظة عند ربهم وعليهم <تصفح> اضْغَب وَلَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ ٱللَّذِي أَنزَلَ ٱلْكِتَابَ بِٱلْحَقِّ فَمَنِ الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان وما يدريك العلم الساعة قريبا يستعدل بها الذين لا يؤمنون بها والذين آمنوا مشفقون منها ويعلمون أنها الحق تعدل بَالَذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِهَا وَالذِّينَ آمَنُوا مُشْفِقُونَ مِنْهَا وَيَعْلَمُونَ أَنَّهَا الْحَقُّ أَلَا إِنَّ الذِّينَ يُمَارُونَ فِي لفي ظلال بعيد الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو these